بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخماس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن مدوى